إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعود لله من شرور ينفسنا ومن سيئات أعناهنا من يهديه الله فلا نظل له ومن يطلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريف له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين أمن اتقوا الله حق تقاتيه ولا تموتن إلا وأنتم مصمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجال كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به ولحان إن الله كان عليكم عقبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سجدا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 صلى الله عليه وعلى أهله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة حنار أما بعد عباد الله فإن الشريعة الإسلامية دين كامل من جميع المجوه ولا يعتريه نقص من أي جهة من الجهاد قال جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا ومن تمال هذا الدين أيها المسلمون أن جعل الله حقوقا على المسلم أن يلتزمها فمن ذلك أعظم الحقوق وهي حقوق الله عز وجل ومنها حقوق رسوله صلى الله عليه وسلم ومنها حقوق الوالدين وحقوق الجيران وحقوق, وحقوق الأزواج وحقوق اليتامى والمسافين وحقوق الأبناء وحقوق المسلمين عموماً مع بعضهم البعض ومن هذه الحقوق ما سيكون موضوع خطبتنا اليوم وهو حقوق الأقارب والأحام. فقد جعل الله تعالى ذي الأقارب من سلتهم وإحسان إليهم والنهي عن حقيعتهم قال جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار بالقربى والجار الجنب والصاحب بالجنب إلى آخر الآية ومع ذلك فإن جل المسلمين أضاعوا هذا الحق مثل إضاعتهم لغيره من الحقوق أو أشد مما جعل الحقد والبغضاء والشتحناء تحل محل الألفة والمحبة والرحمة بين أقرب الأقربين وبين الإخوة في الدين على حد سواء والرحم أيها الإخوة هي كل من تربطك به صلة نسبية من جهة الأم أو الأب ويدخل في ذلك الوالدين والوالدين وما علوا من أجداد والأجداد يدخل في ذلك الأولاد والأحفاد ويدخل الإخوة وأبناء الإخوة والخالات والعمات والأخوال والأعمام وغير ذلك مما تربطك به معلاحة بين الأب والأم ويدخل في ذلك أيضا من تربطك به صلة سببية من النكاح أيضا وهم الأسهار مثل عائلة الزوج أو عائلة الزوجة وصلة الأرحام والإحسان إليهم تكون بأمور عديدة فتكون بزيارتهم وتفقد أحوالهم والسؤال عنهم والإهداء إليهم وإنزالهم منازلهم والتصدق على فقيرهم والتلطف مع غنيهم وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم وضعيفهم وتعاهدهم بكثرة السؤال والزيارة إما أن يأتي الإنسان إليهم بنفسه يصلهم عبر الرسائل أو المكالمات الهاتفية وتكون باستطافتهم وحسن استقبالهم وإعجازهم وإعلاء شأنهم وصلة القاطع منهم وتكون أيضا بمشاركتهم في أقراحهم وأعراسهم ومواساتهم في أقراحهم وتكون بالدعاء لهم وسلامة الصبر نحوهم وإصلاح ذات البين إذا فسدت بينهم والخلص ترس على تأصير العلاقة وتثبيت دعائمها معهم وتكون بعيادة مريضهم وإجابة دعوتهم وأعظم ما تكون به السلة أن يحرص المر على دعوتهم إلى الهدى وأمرهم بالمعروض ونهيهم عن المنكر وهذه السلة تستمر إذا كانت الرحم صالحة مستقيمة ولسلة الأرحام فضائل كثيرة جاءت في القرآن والسنة منها أنها شعار الإيمان بالله واليوم الآخر فروى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه وبمظهوم الخالفة أن من لم يصل رحمه فإيمانه بالله واليوم الآخر ناقص ومنها أنها سبب بزيادة العمر وبص الرزق فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه أي أن يوسع له في رزقه من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره أي يزاد له في عمره فماذا يفعل؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام فليصل رحمه وهذا الحديث رواه مقاري ومسلم والمراد بزيادة العمر إما البركة في عمر الإنسان الواصل أو يراد أن الزيادة على حقيقتها فالذي يصل رحمه يزيد الله في عمره ومن فضائر صلة الرحيم أنها تجلب صلة الله للواصل فصلة الرحيم سبب لوصف الله جل وعلا للرحيم فعن أبل الرحيم فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت الرحم هذا مقام العائد بك هذا المقام العائد بك من القطعة قال الله نعم قال نعم ثم قال الرحيم أما ترضين أن أصل من وصل فيه وأن أقطع من قطع فيه فقالت بلى يا رب قال فهو كذلك رواه الخاري ومسلم ومنها عباد الله أي من الفضائل أنها من أعظم أسباب دخول الجنة صلة الرحم من أعظم أسباب دخول الجنة فكل واحد منا هذفه في هذه الدنيا أن يعمل لله جل وعلا ليجازيه بدخول الجنة فصلة الرحم من هذه الأسباب فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أخبرني بعمل يدخلني الجنة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وهذا هو التوحيد وهذا هو معنى الشهادتين تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ثم قال وتقيم الصلاة وهو أمر الإسلام وعموده وأصله بعد الشهادتين ثم قال وتؤتي الزكاه وهذه كلها من أركان الإسلام خمس ثم قال بعد ذلك وتصل الرحيم قال وتصل الرحيم تنظروا الى عظامها فقد قرنها الله جل وعلا بالتوحيد والصلاه والزكاه فقال تعبد الله ولا تشركوا به شيئا وتقيم الصلاه وتاتي الزكاه ثم قال وتصل الرحيم رواه بخاري ومسلم ومن فضائلها أنها طاعة لله عز وجل فهي وصل لما أمر الله به أن يوصل وقال جل وعلا مثنيا على الواصلين قال والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخسون ربهم ويخافون سوء الحساب ومن حضائلها شيوع المحبة بين الأقارب فبسببها تشيع المحبة وبها وبهذا يسع عيشهم وتكتم مصراتهم وإذا عرقنا كل هذه الفعار حضائل أيها المسلمون فما هي الأسباب فما هي الأسباب التي تعين على صلة الرحيم أولا التفكر في الآخار المترتبة على الصلة وهي التي ذكرتها الآن أن يتفكر الإنسان في فضائل هذا الفعل حتى يكون له حافزا على صلة رحمه فإن معرفة ثمرات الأشياء وحسن عواقبها من أكبر الدواعي إلى فعلها والسعي إليها ومنها أيضا من الأسباب النظر في عواقب القطيعة وذلك بتأمن ما تجلبه القطيعة من هم وغم وحسرة وندامة ونحن ذلك فهذا مما يعين على اجتنابها والبعد عنها ومنها ومنها الاستعانة بالله وذلك بسؤال التوفيق والإعانة على صلة الأقارب أي أن يسأل المرء ربه جل وعلا أن يعينه على صلة الأرحام ومنها مقابلة إساءة الأقارب بالإحسان أن تقابل الإساءة بالإحسان وهذا قليل إن لم نقل لا يوجد من يفعله مع أن الله جل وعلا قال في من يقابل الإحساء أو يقابل الإساءة بالإحسان قال اجفع بالتي هي أحسن سيئة فإذا الذي بينك وبينه عذاوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وهذا تقيل على النفس أن يقابل المرء بإساءة بالإحسان مع أنها سبب لصرة الأحام فهذا مما يبقي على الود ويهور على الإنسان ما يلقاه من إساءة أقاربه ومنها ومن أعظمها قبول أعذارهم إذا أخطأوا واعتذروا وهذا يقع لا شك ولا بد أن يقع الخطأ من الغير ولكن على الإنسان أن يقبل الاعتذار إذا جاءت من أخطأ في حقك ثم اعتذر إليه فعليك أن تقبل اعتذاره فهذا من حقه عليه والصف عنهم ونسيان معايبهم وأن لا يتذكر الإنسان كل مرة يتذكر فعليك وقال لي كذا ما دام أنه اعتذر منك فعليك أن تنسى ذلك كله حتى ولو لم يعتذروا فهذا مما يدل على كام النفس وعلوم الهمة ومنها ترك منة عليهم والبعد عن مطالبته بالمثل فلا تقول له فعلت لك كذا وكذا وأعطيتك كذا وكذا ولولا أنا لما كان لك كذا وكذا فهذا من المنة, من المنة التي نهى الله سلام وعلى عنها ومنها تجنب الشدة في العتاب وتحمل عتاب الأقارب وحمله على أحسن المحامل فإذا فعل لك أحد أقاربك أقاربك شيئاً فلا تشج عليه في العتاب حسبك أن تقول له ما كان ينبغي أن تفعل كذا وكذا ثم ينتهي الأمر وترجع الأمور كما كانت أما أن تبقى معه وتشجد عليه في العتاب فهذا ما يقطع الرحم ويقطع هذه الصلة ومنها الاعتدال في المزاح مع الأقارب مع مراعاة أحوالهم وتزنب المزاح مع من لا يتحمله ومنها المبادرة بالهدايا ان حصل خلاف مع الأقارب فالهدية تجلب المودة وتكذب سوء الظن وتستلس خائم القلوب ومنها الحرس التام على تذكر الأقارب في المناسبات والولائم والاجتماعات الدورية سواء كانت سنوية أو شهرية أو غير ذلك ومنها وهذا خلق مفقود للأسف مع أنه لا يأتي إلا من أصحاب الشكيمة والمنزلة العظيمة وهذا الخلق هو خلق التغاضي والتغافل فما هو التغاضي والتغافل أن ترى الأشياء وتصنع كأنك لم تراها فتتغافل وتتغاضى فترى أشياء لا تعجبك ثم لا تتكلم وتصنع كأنك لم تراها فهو من أخلاق الأكابر وهو مما يعين على استقاء الموده وعلى وأد العداوة قال علي رضي الله عنه أغمض عيني عن أمور كثيرة وإني على ترك الغموض قدير أي أرى أشياء فأصنع كأني لم أراها وإني على ترك الغموض قدير أي لا يمنعني من ذلك شيء قال وأسكت عن أشياء لو قلتها وليس علينا في المقال أمير أي لو أردت لقلت أشياء ولكن ليس علينا في المقال أمير فعلى الإنسان أن يتحلى بهذه الأخلاق فهي من أسباب صلة الرحيم بارك الله بي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآية البيل الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله بي ولكم من كل ذنب فستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وتقدموا عن إخوانكم بارك الله فيكم إخوانكم واقفون في الخارج تقدموا عنهم جزيزة الله فيه <تصفيق> الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعده فقد تكلمنا في الخطبة الأولى عن صلة الرحم وفضائلها والأسباب المعينة على فعلها أما الشطر الثاني فسيكون كلامنا عن ضد السلح ألا وهي القطيعة فقد يقوم المسلم بأعمال كثيرة مما تستوجب رضا الله ومسوبته ورحمته مما يجعله يغطر بأعماله الصالحة وبالمقابل يأتي بأشياء إما أن تضطل أعماله وإما أن تستوجب غضب الله وسقطه وهو لا يشعر ومنها قطيعة الرحيم بل ومن الناس من يصد بعض رحمهم ويحسن إليهم وفي المقابل هو قاطع لأرحام الآخرين ويسير إليهم ولا يقبل أعذارهم فكما أنه جل وعلا رتب على صلة الرحم أجورا فقد رتب على قطع الرحم عقوبات ومنها أن قاطع الرحم تعجل له العقوبة في الدنيا ولعذاب الآخرة أشد فعن أبي بكر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب أي لا يوجد ذنب ما من ذنب أجدر أن يعجل الله بصاحبه بالعقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة أي لا يوجد ذنب أحق بأن يعجّل الله له العقوبة في الدنيا ولا يعني ذلك أنه ناجٍ من العقوبة في الآخرة فيعجـب الله له في الدنيا ثم يعذبه به في الآخرة قال ما من ذنب أجدر أن يعجّل الله لصاكره большاء في الدنيا مع ما يدّخل له في الآخرة من البغي، أي الظلم من البغي وخطيعة الرحيم روى أبو داود والترمذي وابو ماجر ومنها أنها مانعة من مغفرة الله لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تفتح أبواب الجنة يوم الإثنين ويوم الخميس فيغفر لكل عبد وانتبه لهذا الحديث سيقر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين اخيه شحناء فيقال أنظر هذين أي اتركوهما أو انتظرهم أنظر هذين حتى يصطلحا انظر هذين حتى يصطلحا انظر هذين حتى يصطلحا قالها ثلاث مرات وفي روايه إلا المهاجرين هذا في حق المسلم مع اخيه المسلم فما بابك بقاطع الرحم فما بابك بمن كانت هذه القطيعة بينه وبين أقاربه وأصرح من ذلك أنه لا يرفع لقاطع الرحم لا يرفع له عمل ولا يقبله الله فعن أبي غريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن اعمال بني آدم تعرض على الله تبارك وتعالى عشية كل خميس ليلة الجمعة تعرض الأعمال من صلاة وصيام وصدقات وأذكار وكل ما يحبه الله جل وعلا تعرض ليلة كل جمعة عشية الخميس فيقول النبي عليه الصلاة والسلام فلا يُقبل عما لُقاطِع رحم فلا يُقبل عمل قاطع رحمه رواه أحمد ورجاله الفقاة وهو في صحيح الترهيب والترهيب ومن عقوباتها أن قطعها قطعٌ للوصل مع الله فعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمُ معلقةٌ في العرش تقول من وصلني وصله الله ومن خطعني خطعه الله رواه بخاري ورسلم ومن العقوبات أن قاطع الرحم ملعون في كتاب الله قاطع الرحم ملعون في كتاب الله ومعنى ملعون أي مقروض من رحمته جل وعلا قال سبحانه فهل عشيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض فتخطع أرحامكم أولئك الذين أضلهم الله أولئك الذين نعنهم الله فأضرنهم فأصنهم وأعمى أبصارهم يقول جل وعلا فأولئك الذين لعنهم الله أي طردهم من رحمته فمن منكم من منا يرضى أن يطردوا أن يطرده الله وأن يلعنه فما علينا إلا أن نجتلب هذه الكبيرة من كبائد الذنوب وقال قال علي بن الحسين لولده يا بني لا تصحب النقاطع رحمه أي لا تجالس ولا تصاحب قاطع رحم لا تسهب النقاطع رحم فإني وجدته ملعون فإني وجدته ملعونا في كتاب الله في ثلاث مواطن وقرنها الله جل وعلا بالإفساد في الأرض كما في هذه الآية التي ذكرتها وهي قوله أن تفسدوا في الأرض وتقطع أرحامكم هذه الآية الأولى والآية الأخرى قوله جل وعلا والذين ينقضون ما والذين ينقضون ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار ومن العقوبات أن قاطع الرحم من الفاسقين الخاسرين قال جل وعلا وما يضل به إلا الفاسقين الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم فمن يرضى القصران يا عباد الله ومن العقوبات وما أعظمها وما أعظمها من عقوبة فهي سبب فهي سبب في الملع من دخول الجنة فعن أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة قاطع لا يدخل الجنة قاطع قال لا يدخل جنة قاطع قال السفيان وهو أحد الرواس أي قاطع رحم أخرج من بقاري ومسلم يقول لا يدخل الجنة قاطع ومثل هذا يدل على أنه قد فعل كبيرة من كبائل الذنوب فمهما كانت صلاة الإنسان وقيامه بالليل وصيامه بالنهار وقراءته للقرآن إذا كان قاطعا للرحم فإن ذلك يكون مانعا يمنعه من دخول الجنة فالمسألة ليست سهلة عباد الله المسألة ليست سهلة قد يلتزم الإنسان بألوان التعبير وبذات ويكون ايضا كثير الصدقه ورقيق القلب وكثير النسك ومع ذلك فهو قاطع للرحم فهو قاطع للرحم فانه والعياذ بالله لا يدخل الجنه والمقصود أنه لا يدخلها ابتداء وانه مستحق للعذاب أن يطهر في كير جهنم والعياب بالله بقدر جنايته وتقصيره في هذا الواجب فالجنة هي دار الطيبين فلا بد من التطهير بكل من دخلها فإن الإنسان قد يطهر في هذه الحياة الدنيا بالتوبة إلى الله عز وجل فيغفر له ما قد سلف ويطهر بحسنات عظيمة معي أو بمصائب مكفرة أو إن لم تطهر هذه الأمور ولم تننه شفاعة فإنه نطهر في كير جهنم والعياب بالله فالمسألة ليست سهلة وكثير من الناس يتهاونون في هذا فقد يكون إنسان فيه خير وصلاح ولكنه لا يصل رحمه ومن أسباب قطيعة الرحم الجهل فالجهل بعواقب القطيعة العاجلة والآجلة يحمل عليها ويقود إليها ومنها ضعف التقوى فإذا ضعفت التقوى ورق الدين لم يبال المر بقطع ما أمر الله به أن يوصل ولم يطمع بأجل استنه ولم يخف عاقبة القطيعة ومنها ومن أسباب القطيعة العتاب الشديد فبعض الناس إذا زاره أحد من أخام بعد طول انقطاع أنطر عليه وابلا من اللوم والعتاب والتقريع على تقسيره في حقه وإبطائه في المجيء إليه فيقول له لقد أطلت ولماذا لم تأتي ولماذا لم تتلمني ولماذا نسيتني فيبقى يمطر عليه بي فينفر عليه بالعتاب وهذا من أسباب القطيعة فيجعل الواصل في حرج فالمرة القادمة لا يذهب إليه لأنه سيقول سأسمع منه كلاما لا يرضيني فعلى الإنسان أن يسلب مثل هذه مثل هذه الأفعال وإبقائه في المجيء إليه ومن هنا تحصل النفرة من المجيء خوفا من لومه وتقريعه وشدة إتابه ومنها قلة الاهتمام بالزائرين فمن الناس من إذا زاره أقاربه لم يبدلهم الاهتمام ولا يفرح بمقدمهم ولا يستقبلهم إلا بكل فقل مما يقلل رغبتهم في زيارته ومنها الاشتغال بالدنيا واللهة وراء وراء فلا يجد هذا الله لا يجد وقتا يصل به قرابته ويتودد إليهم ومنها نسيان الأقارب في الولائم والمناسبات فربما نسي واحدا للأقارب وربما كان هذا المنسي ضعيف النفس أو ممن يغلب سوء الضم فيفسر هذا النسيان بأنه له تجاهل واحتقار بشخصه فيقود ذلك الظن إلى الصرم والهجر ومنها قلة تحمل الأبار والصبر عليهم إذا حصلت هفوة أو زلة ومنها الحسد وما أكثرها ومنها الظلم والإجحاة في تقسيم الميرات وكل هذا عباد الله من أمور الدنيا الفانية التي لا تساوي عند الله جناح بعوضها فلو نظر المرء إلى أسباب الخطيعة رأى أن أغلبها وإن لم نقل كلها بسبب هذه الدنيا التي لا تساوي عند الله جناح what فهل تستحق هذه الدنيا أن تكون معنى أن لك من دخول الجنة بعدما سمعنا كل هذه الآيات وهذه الأحاديث التي جاءت في عقوبة في عقوبة قاطع الرحم ومن ذلك أيضا عزة النفس واتككبر كما قال جل وعلا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو على الدور فصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويُلِك الحرف والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبيساً بهذا فيقول من كان بينه وبين أخيه شيء فيقول انا أكبر منه فهو الذي يأتيني وليس أنا الذي أذهب إليه أو يقول انا أكرم منه وأشرق منه وعند منزلة أكثر منه فيقول هو الذي يأتيني ولا أذهب أنا وأعظم من ذلك إذا أتى إليه فلا يقبله لا يقبل عذره وإذا قبله فيقبله على مضبه وهناك قصة ونختم بها قطبتنا قصة فيها موعظة كبيرة وقد ذكرتها عدة مرات سواء كانت في قطب الجمعة او في الدروس وهي قصة أبي بكر السديق رضي الله عنه فكان أبو بكر ينفق على ابن خالته لأنه كان فقيرا ابن خالته اسمه مصطح ابن أثاثة رضي الله عنه كان من أهل بدر ولما كان حديث الإف عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تكلم عنها ابن خالته مع من تكلم في حقها تعرفون قصة الإف اتهموا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها اتهموها بالزنا وكان ممن تكلم فيها هذا مصطح ابن أتاثة وكان ابن خالة أبي بكر وأبو بكر ابنته هي عائشة رضي الله عنها فتصوروا فتصوروا وليكن لكل واحد واحد منكم موقف ويضع نفسه مكان أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأنه تكلم في عرضه وفي عرض ابنته وكان أبو بكر ينطق من أمواله على مصطح بن أثاثة فماذا سيكون موقفه؟ ماذا سيكون موقف كل واحد مننا؟ فلما بلغ ذلك أبا بكر قطع عليهم فقحته أوقف عليه النفقة وهذا أقل ما يمكن أن يفعله ولكن الله جل وعلا ولكن الله سبحانه وتعالى يربينا يربي الصحابة ويجعلهم لنا قدوة يجعلهم لنا قدوة فينزل آيات من فوق سبع سماوات من فوق سبع سماوات ما هذه الآيات وما جاء فيها ونقرأها وهل نفهمها وهل نعمل بها يقول جل وعلا ولا يأتلي أولو الفضل منكم واستعه مثل, بكر مثل أبي بكر فهو صاحب فضل وسعة في الرسل ولا يأتر أولي الفضل منكم والسعة أن يؤتو أولي القربى وهو ابن خالف فكان قريبا له أن يؤتو أولي القربى والمساكين وكان مسكينا والمهاجرين وكان من المهاجرين في سبيل الله ثم قال فليعبوا وليصفحوا فيأمر الله جل وعلا أبا بكر وغيره من المؤمنين ممن يسمعون هذه الآية يأمرهم بالصف فليعبوا وليصفحوا ثم تأتي الآية بعدها ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فلا تحبون ان يغفر الله لكم فمن مله لا يرجو مغفرة الله فلماذا تجعلون قطيعه الرحم سبب لعدم مغفرة الله جل وعلا فيقول ابو بكر بلا بلا أحب أن يغفر الله لي فهكذا كان الصحابه فهكذا كان الصحابه رضي الله عنهم تنزل عليهم الايات هل يعملون بها مباشره ولا تأخذهم العزة بالذن وهم أفضل الناس وهم أفضل هذه الأمة ولا يوجد خير منهم بعدهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم الأنبياء فما بال أحدنا, فما بال أحدنا تأخذه العزة بالذن ولا يقبل ولا يقبل الاعتذارات ويبقى دائما في حقيعة رحمه فقال أبو بكر رضي الله عنه بلا تحب أن يغفر الله لي وأن يعفو عني فرد أبو بكر رضي الله عن والنفقة التي كان ينفقها على بخالته رغم ما كان منه في حق أم المؤمنين ولو تنظرون تكل ما في, في عرض ابنته أما أحدنا الآن لماذا يتخاصمون يتخاصمون من أجل لا شيء من أجل لا شيء يقول أحدهم أنهم لم يدعني لوليمة وأني كلمته أو عليه ولا يرد عليه السلام وأنه ذهب ولم يخبرني وأنه فعل وقال وقالت وقلت لها ولم تقل لي فكله فارغ لا يصل سبب القطيع لما وصل إليه أمر أبي بكرين الصديق رضي الله عنه ألا تتقوا الله يا عباد الله ألا تتقوا الله يا عباد الله اتقوا الله في قطيعة الرحم فانظر أخير الكريم إذا كنت إذا كنت قاطعا لرحمك فما السبب في ذلك مهما كان السبب فعادة لا يرقى إلى من السبب الذي قطع بسببه أبو بطر النفق على خالته ورغم ذلك انظر كيف كان الرب القرآني على ذلك فنسأل الله سل وعلا نسأله بارك وتعالى ان لا يجعلنا ممن يقطعون ارهامهم اللهم اجعلنا ممن يصلون ما امر الله به ان يوصل اللهم لا تجعلنا من المفسدين في الارض اللهم واجعلنا من الصالحين اللهم اجعلنا من الاخيار اللهم اجعلنا من المتقين اللهم اجعلنا ممن يخاف عذابك اللهم اجعلنا ممن يخاف عقابك وعذابك اللهم اجعلنا ممن يخاف النار فإن أجسادنا عليها لا تقوى فإن أجسادنا عليها لا تقوى اللهم إذنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أرنك وارزقنا اتباعه اللهم غفر لنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم واغفر لنا تقصيرنا تجاههما اللهم اغفر لنا تقصيرنا إن لم نؤدي حقوقهما يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم واشف مرضاهم وارحم موتاهم وعافئ صحاءهم اللهم إنا نسألك الخير كله Or Dhir 특히 عاجله وآجله اللهم وصل على نعم وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارِك على محمد وعلى آل محمد كما بارَكت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك الله وبحمدك